بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة في هذه الحلقة نسلط الضوء على جملة من الأسئلة المتعلقة بباب الإمارة وقبل أن أذكر بعض هذه النماذج من الأسئلة أود أن أشير إلى أن من عظمة الشريعة أنها نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأقامتها على أصول شرعية معتبر لا تخضع للعواطف ولا تخضع للأهواء ولا تخضع للتغيرات السياسية وغير ذلك وإنما هي مضبوطة بضوابط شرعية محكمة بين واضحة ولأجل خطورة هذه العلاقة وأثرها في استقرار الأمة والأمن ونحو ذلك كانت الأحاديث متواترة وصريحة وصحيحة وواضحة جدا في ضبط هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي قائمة على أصل كبير وهي قضية السمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله تبارك وتعالى شأن المسلمين وأمرهم ومن اللافت للنظر في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة ومن بعدهم من الأمة أنه سيتولى عليهم أمراء يعطلون أو على الأقل يحصل منهم تقصير ظاهر في بعض شرائع الإسلام الظاهرة ومع هذا كله وقد يكون هذا التقصير بالمناسبة متعلقا بأعظم الأركان بعد الشهادتين وهو ركن الصلاة ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله يأمر بلزوم الجماعة ولزوم السمع والطاعة بالمعروف حتى وإن وقع من أولئك الولاة والحكام تقصير في هذه الأمور أيضا نلحظ في هذا الجانب ملحظا مهما وهو رعاية السمع والطاعة وإن كان المتغلب أو الحاكم الذي تولى عبدا حبشيا ليس له قيمة اجتماعية في الموازين الجاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة لماذا أيها الأخوة والأخوات نتحدث عن هذه القضية نتحدث عنها لأن بعض الناس وخصوصا في هذه السنوات الأخيرة صار يتكلم في جملة من هذه القضايا وهي ظن أنها قضايا مسيسة ونحو ذلك نصلى الله العافية والسلام لا هذه قضايا شرعية محكمة واضحة ولذلك كان أئمة الإسلام الكبار الذين صنفوا في العقائد وقبل أيضا هؤلاء الذين صنفوا نقلت عن الله إما ونقلت من أفعال الصحابة أحوال وأقوال وأفعال تكلها تصب في هذا الأصل وتبين أنه جزء من الديانة التي يتدين الإنسان لربه عز وجل بها فليست قضية خاضعة لانتماء حزبي مثلا أو هواء سياسي أو نحو ذلك لا هذه قضايا داخلة في موضوع الديانة فأقول الذين صنفوا في العقائد ذكروا هذه القضية في عقائدهم وهم يرون السمع والطاعة والصلاة خلف الأمراء والجهاد مع البر والفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات إلى آآ آآ والجهاد مع كل بر وفاجر لماذا أيها الأخوة لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بهذا ولو أن الناس اشترطوا شروطا عالية في الحاكم بأن يكون على قدر عالم من الصلاح مثلا أو على قدر عالم من العلم أو يريدونهم أن يكونوا قريبا وليس بالضرورة مثل ولاية الخلفاء الراشدين أو حتى من تولى بعدهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم كمعاوية وعبد الله بن زبير وغيرهم فإن في هذا طلبا يشبه المحال خصوصا مع تأخر الزمان وكثرة النزاع والشقاق الذي استمر من بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة وهي قضية مقتل عثمان فهي في الواقع شاهد تاريخي على ضرر مخالفة الشريعة في هذه القضية العظيمة وهي قضية السمع الطعب المعروف وذلك أن الذين خرجوا على عثمان كانت بداية كلماتهم تتحدث عن عثمان وعن بعض الاجتهادات التي كان يجتهدها وضخموا هذه الأشياء وجعلوها من الأخطاء العظيمة حتى آل أمر هذا الخروج إلى قتل هذا الخليفة الراشد شهيدا في بيته وهو يتل القرآن ولم يراع شيبته وهو الذي قتل رضي الله عنه وعمره قريب من 83 سنة رضي الله عنه وأرضاه إذن هذه القضية يا الأخوات قضية شرعية نتعبد الله عز وجل بها ونتدين بها وليست قضية خاضعة لإعتبارات حزبية أو إعتبارات سياسية أو حتى مصطلحات يرددها بعض الناس اليوم بعض الشباب اليوم يردد أيضا في كما يلاحظ في مواقع التواصل قضايا أو عبارات مثل عبارات الحرية عبارات من هذا القبيل ويريد أن يقفز بها على هذه الأصول والمحكمات في شريعة الله تبارك وتعالى الحرية التي ننادي بها ونطمح لها نحن هي الحرية التي تنضبط بضوابط الشريعة وتكون تحت مضلة الشريعة إذ لا يوجد حرية مطلقة ألبتة في كل دساتير العالم فلو أنك اعتديت على أحد بالضرب باسم الحرية لم يقبل منك أحد ذلك لو أنك خالفت أنظمة المرور في بلد ما وقيل انك حر لم يقبل منك أحد ذلك أفتكون الحرية على حساب حدود الشريعة وعلى حساب أحكامها وعلى حساب أصولها المعتمدة لا والله إذا تبين هذا أيها الإخوة والأخوات فثمت أسئلة سألها الصحب الكرام رضوان الله عليهم تتعلق بهذه, الب... بهذه القضية وهي قضية الإمارة قضية السمع والطاعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومن ذلك أن أم سلم رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالت أم سلمة يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة وهذا الحديث فيه من العلم والفق شيء كثير منه من هذا العلم والفق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ونهى عن الخروج على أولئك ما دامت الصلاة قائمة وهذه الشعيرة ظاهرة في الأمة وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه شيء من تخفيف التبع على أولئك الذين يرون ما ينكرون ولا يستطيعون أن يغيروا فإنه ليس كل أحد يستطيع أن ينكر أو أن يواجه مثلا هذا الحاكم او هذا الأمير ويقول له أخطأت وفعلت وفعلت فإن قدر فالحمد لله وصبر على ذلك ما لم يقدر فإن إنكاره بقلبه هذا مما, تسلم به مما يسلم به دينه لكن الشاهد من هذا كله وهذا من أعظم ما يدل عليه هذا الحديث وما جاء فيه معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام مع إخباره بأننا نرى شيئا نعرفه وشيئا ننكره نهانا عن تفكيك وتفتيش جماعة المسلمين بالخروج على أولئك وإن وقع منهم ظلم وإن وقع منهم فجور وإن وقع منهم مخالفة للشريعة في كثير من الأشياء وفي هذا الحديث من العلم أيضا عظمة شأن الصلاة وأنها من أظهر وأعظم الشعائر الظاهرة التي تشعر وتدل على أن هذا المجتمع مجتمع مسلم ينبغي السعي في إصلاحه والسعي في الحفاظ على لحمته ونسيجه المتماسك ومن هذه الأحاديث أيضا التي وردت في هذا الباب ولها صلة بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأمر عليهم رجلا فكان في يوم للأيام وهم في سفرتهم أوقد نارا فقال لمن معه ادخلوها فتنازعوا فقال بعضهم إن هذا أمير وعلينا أن نسمع وبعضهم قال نحن لم نتبع عندنا صلى الله عليه وسلم إلا هربا من هذه النار فكيف ندخلها؟ فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ثم قال عليه الصلاة والسلام قررا قاعدة شرعية عظيمة في هذا الباب وهي قال إنما اطعت بالمعروف أي أنه لا طع طا... قال بل قال قبلها لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف وهذا أصل عظيم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بل في ما هو أعم من ذلك في العلاقة مع الوالدين في العلاقة مع الرئيس في العمل في العلاقة مع أي إنسان آخر إنما الطاعة بالمعروف فلو أحد أمر بمعصية الله ولو كان رئيس الدولة أو الملك أو الحاكم غير ذلك فإنه لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة بالمعروف ليدل دلالة أشمل وهو أنه لونها إنسان عن طاعة من الطاعات فإنه لا يطاع ولو لم يعمر بعصية لكنها عن طاعة من الطاعات ولو كانت نفلا فمثلا لو قال الوالد لولده أنا لا أقبل ولا أسمح أن تصلي ركعتي الضحى أو لا أسمح أن تصلي سنة الفجر فهنا لا طاعة للوالد في هذه القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف اللهم إلا إذا ترتب على فعل هذه الطاعة المستحبة وليست الواجبة ترك ما هو أوجب منها من الأفعال الصالحة أيضا من السؤالات التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية سبحان الله كأن حذيفة يرى الغيبة من ستر الرقيق قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله لما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صل الله عليه وسلم عن الخير و كنت عن الشر مخافة أن يدركني. فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الإسلام و الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن يعني أنه ليس خيرًا سالماً كما كان في صدر هذه الأمة التي شهد النبي صل الله عليه وسلم لها بالخيرية. فقال يا رسول الله ما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هذه. وهذا نوع من الانحراف عن الشريعة. قال تعرف منهم وتنكر. يعني يأتون بشيء من الخير ويعتون بشيء من المنكر والشر. فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. دعات على أبواب جهنم. من أجابهم إليه، قدفوه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة يا رسول الله، صفهم لنا. قال نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون بأزينتنا وهذا ينطبق تماما على المنافقين الذين ظواهرهم مسلمين ولكن بواطنهم العياذ بالله مع الغرب أو الشرق لا ليس في قلوبهم ميل للإسلام بل في قلوبهم رغبة في طمس معالم الإسلام ورغبة في التقليل من مظاهر الشعائر الإسلامية التي توجد في بلاد المسلمين تجدهم حرب على الفضيلة حرص على نشر الرذيلة وإن كانوا لا يقولون إنها رذيلة بل ينشرونها باسم بأسماء كثيرة منوعة أحيانا قد يلبسونها لباس الفن أحيانا يلبسونها لباس آخر وهم يريدون أن يمرروا بذلك مشاريع تغربية ونحو ذلك قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك يعني ذلك الزمان هذا الشاهد أيها الأخوة والأخوات قالت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عضى على أصل شجرة وأنت على ذلك حتى, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فهنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أولاً مع ما يرى من المعروف والمنكر أن يلزم جماعة المسلمين حتى ولو وجد خلل لأنه ليس الحل أن نشق الجماعة فنزيد الطينة بالله كما يقال وأمره إن لم يوجد لهم إمام كما يوجد في بعض البلاد الأقل اللي فيها أقليات مسلمة قد يكون مسلمة لكن الولاية كافرة فهنا حينئذ يلزم الجماعة التي, التي وجد فيها فإن لم يكن لهم هناك جماعة ولا إمام فإنه يلزم أمر الله عز وجل ويعض على ذلك حتى يأتيه الموت وهو على هذا فإن الجماعة كما قال المسعود ما وافق الحق ولو كنت وحدك هذه أيها الأخوة جملة من الأحاديث التي سأل فيها الصحابة رضي الله عنهم عن هذه القضية المهمة العظيمة التي نلمس آثارها في واقعنا المعاصر اليوم فمن أراد السلامة واتباع الهدي النبوي فليقرأ هذه الأحاديث قراءة المستبصر الباحث عن الحق فسيجل فيها شفاء لكل علة تلي بها كثير من الناس تحت تصنيفات وتقسيمات ومصطلحات لم يدركوا أبعادها ولا مآلاتها أسأل الله عز وجل أن يسلك, أن يسلك بي وبكم جميعا سبيل الحق والهدى ولا زال في الجعبة بقية من الأسئلة نستكملها بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وإلى أن ألقاكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته